Alhamdulillah ja bilalami, Abrahman i Abrahim, Marekia umiddin, Ija kana budua, ija kanastajin, Ijdynosira polimustajin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتل ما أوحي إليك من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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين الَّذِينَ وعملوا الصالحات الصَّالِحَاتِ لا نضيح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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 اربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد